بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع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 وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الحقنا بهم ذريتهم، الحقنا بِهِمْ ذريتهم، وما أتتناهم من عملهم من شيء، كل أمر إما كسب رهين.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 أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم